ويعذب المُنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالين بالله ظل السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيره.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 قُل لَن تَتَّبِعُونَ كَذَالِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْل فَسَيَقُولُونَ بَل تَحْسُدُونَنا بَلْ كَانُوا لاَ يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلا قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ أَتُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ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 ولا على المريض حرج وَمَن يُطِعَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّيُ عَذَابَهُ عَذَابًا أَلِيمًا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 وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُنَّهَا فَعَجَّلَنَّكُمْ هَذِهِ فَعَجَّلَنَّكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَلَيْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا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 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدية معكوفا أيبل ومحيلا ولو لا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطأهم فتصيبكم فتصيبكم منهم معرض بغير علم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 إن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون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 ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فأزره فاستغلظ فاستوى فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيض بهم الكفار. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا